طغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لنا فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي ولقدان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ما تكذبان ولمن خیف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأی يا ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء يا ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على فروش بطئنها من استبرق وجنا الجنتين ذان فبأي آلاء ربك تكذبان قاصرات الطرف لم يطمهن إنس قبلهم لَمْ يطمهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان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 ما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء إِن رَّبَّكُمَا لَكِذْبَان فِيِهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام فَبِأَيِّ آلاء ربکما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان